Oh, uh God, -huh. O mm -hmm. مالك الملك تأتي الملك من تشاء وتعز من تشاء Yeah, دو وَأَخْفَىٰ جُلَّ حَيَاتِنَا مَن يَسْتَقْرِئُ الرُّؤَىٰ مِنَّا خَائِنًا وَتُنْزِقُ من تَشَاءُ کنید وتوزق مَنْ تشاء بغير حساب لا يتكد منونا الكافرين أولي. وَمَنْ mang mâ emán về kan phải san nómọ ونذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس وما عملت من خير محضر وما عملت زلاه أن بينه وبينه أمزفا عيذا أكبركم الله نفسه <سؤال> <صفيق> والله رعوكم I'll oh. in. ذريكاً بحضها من بحض والله سميع عليم والله سميع عليم ذَرِيَّاً تَمْبَضُ حَامِمٌ تَمْبَضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ إِنَّمَا رَأَنَتِ الْمَرَأَتُ الْمَرَادَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فيها که انت سمیع العليم فلما اور كل انفا علمو بما وضعت ولا ينسذك أن أنت وإني سميتها مريم وإن أيذك بك من الشيطان رجيم. <تصفيق> لا بات الخسنا اننبت ثم خصناه كلما دخل عليها زكري المحراب وجزع عندها رزق <تصفيق>